Mhm Mhm Mhm Mhm له نشین پن بسم الله الرحمن. وما يعلم, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ الَّذِينَ ربك, رَبِّكَ إِلَّا ٱلْحَقُّ كلا naan كلا bao والليل إذ أدبر والصبح إذا أكبر كاللا والخمر والليل إذ أدبر لا أذفر إنها لإخدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء كل نظر بما كتبت رهين الزجن إلا أصحاب mobiya kam kam kam kam na nakubina na mo ku وَلَمْ نُنْزِلْهُ ضَيْرًا مِنْ سِكِّينٍ وَقُطْمًا مَخُوبًا عَلَيْطِيقِينَا وَقُدْنَا دُكَانَكَ مِنْ دِينِ Bye. Come on! ارواح غنیمت پاسواره بل یوری قل قری ان من بل يريد بل كل امْرِئٍ مِنْهُمْ أن يُؤْتَىٰ صُحُفًا من مُنَشَّرَةً قُلْ لَئِنِ <تصلح> يا خاو، ترى كلا بل وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا و وآل وآل for the ان ننسوا ابانا بل يريد الإنسان ان يضر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل, يسأل أين أي يوم a a a ya ya گاهی <تصفيق> من <يوم اذن المتفار تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کلله دیل La كَلَّا بَلْتُحِفِ الْصُّورِ Allah É um لم يكن طف؟ ألم يكن طفة من منين اغنا اغنا أليس ذلك بقادر أليس زيال ذلك زيالي. زيالي بقادر أليس ذلك بقادر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ن خوب را ودخل الله العظيم الفاتحة نحمدك يا رب للجلال وجلس او عظيم سلطان سلطان ربنا تجلبنا موارد الظالمين اجعلنا من الامين كل شيء كل لا حد اما قمض القرآن لن لا حد هكذا اخوة اليمان والسلام كنا خشينا في رحاب القرآن الكريم تلهوا على ما سامح حضرتكم فضيلة السيخ القارئ الحق طه النومان القرآن الكريم بإسعال الغمورين القصر العربية والمكين بالفيوح. اخوة اليمان والاسلام. وابناء على صاحب العزاء. وبانيابة على اولاد اواج عبدالنبي. ياخدنا مصالص للسكر وثقر وثقر. لكل, لكل محاضرة الينا معزين. اخوة, إخوة اليمان والاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.